Oh يخلقكم في بطون امهاهاتكم خلقا من بعد خلق يخلقكم في بطون امهاهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلك هو وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْبَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُوا أَزِرَةً إِزْرَ أُخْرَى ذُو مَالِ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُلَبِّغُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ قلت مدد بكفرك قليلا إنك من أصحاب لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي <تصفيق> هَذِهِ حَسَنَةٌ وفروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو القسران الهبين لهم من فوقهم ظلل من النار لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل Surah Al-Fatihah تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه داهموا فرا لن ما يجعلوا حطما انتى في قلوبهم من ذكر الله تقشعر منه, منه جنود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جنودهم وقنوبهم إلى ذكر الله. لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا لناس في, في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون فقال رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم متوى لكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون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 ويخوفونك بالذين من دونه ومن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 الموتكنون قل يا أوم يعملون على مكانتكم إن عمي فسوف تعلمون من يأسيه عذابه ويحيل عليه عذاب مقيم ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوثير الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى سمى ويرسل الآخرين إلى جرم مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم استخدوا من دون الله شفاعا قل أَوَلَوْ كَانُوا لَا شَيْئًا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 فاطر السماء والأرض عالم العيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن الذين ظلموا ومثله معه لتدوده من سوء العذاب يوم القيامة وبدالهم لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون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 لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنبئوا إلى ربكم وأسلموا له، وأسلموا له من قبل أيها يوم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة أأنت قول نفسي يا حسرة على ما ضللت في جنب الله يا حسرة على ما ضللت في جند الله وإن كنت من الساخرين أو تقول لو أن الله هدان لكنت من كذبت بها واستكبرت، فكذبت بها واستكبرت، وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. أليس في جهنم مسوى؟, في جهنم مسوى للمتكبرين في المتكبرين؟ وينزي الَّذِينَ الذين اتقوا لَا لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء لَهُ له مقاليد السماوات وَالَّذِينَ والذين كفروا بآيات إِلَّا هٰؤَلَاءَ كَهُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَمُرُونَ إِنِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ رُوحَي إلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لئن أشركت لئن أشركت عَمَلُكَ من الخاسرين بل الله تعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى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 وَقَضَيَّ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَوَفَّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَصْنَعُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زمرا حتى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 السمس المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخنوها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 وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله